لا يلاقون يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الاجداف سراعا كانهم الى نصب يفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله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 ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا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 ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا